وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أولئك أنهم يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ كَلَّا وَمَا أَذَرَاكَ مَاسِجِين وَمَا أَذَرَاكَ مَاسِجِين كِتَابٌ مَرْقُوم كِتَابٌ مَرْقُوم وَيْلٌ يومئذ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلٌّ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلٌّ مُعْتَدٍ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 كلا انهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون كلا انهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفين كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَسِيَعِلِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَلِّيُونَ أَلَا أَدْرَاكَ مَا الْعَلِّيُونَ كِتَابٌ, مرحوم كتاب مرحوم يشهده يَشْهَدُ الرَّقْمُ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تعرف في ثنا نعيم اعرف في وجوههم نضره نعيم يثمون بالرحيق المختوم يثمون بالرحيق مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم ومزاجهم من تسنيم يشرب بها المقربون عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ 117. وإذا مروا بهم يتغامزون 118. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا وإذا رأوهم قالوا إنها فاليوم الذين آمَنُوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك يوم هل سوب الكفار ما كانوا